وللسطين وللسطين وللسطين وللسطين وللسطين م و ل و ن ع ن ا ل ن ب ا ل ع ظ ي م ا ل ذ ي فيه هم مختلفون كلا س ي ع للعلوم م ثم و ن ك ا س ي م ن أ ل نجعل ا ل أ ض ه ا و ا ل ج ب ا ل أ م د ا وخلقناكم أ ز و ا ج ا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا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 فسيرت ا ل ل ج ب ا فكانت س ر ا ا ب إن ن ج ه م ك ا ن ت م ر ص ا د ا ل ل ط الحسنى غ ي ن مآبا ا ك ذ ب و ا ب آ ي ا ت ن ا ك ذ ا ب ا و ك ل ش ي ء أحصيناه ا ك ت ل ل ف ذ و ق و الاسلاميه ف ن نزيدكم ت ق ن مفازا ح د و موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه ه و اسماء ا الله حسابا الحسنى فلا ل ي ت ك موسوعه ن إلا ا ل ر ح م ن و ق ا ص و ا ب ا ذ ل ك ا ل ي و م الاسلاميه ح ق فمن ش ء اتقذ ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الله أكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالكي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 إ ذ ا السماء فطرت و إ ذ ا الكواكب انكترت و إ ذ ا البهار ف د ر ت و إ ذ ا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت و أ خ ط ر ت يا أ ي ه ا ا ل إ ن س ا ن ما غرك بربك الكريم الذي فلقك ف س و ع ه النابلسي ك ل ك ذ ب و ن ب ا ل د ي ن وإن ع ل ي ك م ل ا م ي ن 「私の名前は何も言わないでくだ